الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله السؤال الثاني والسبعون يقول السائل فيه هل يوجد على الساحة وخاصة عندنا في السعودية مناهج مقالفة لمنهج السلف رحمه الله تعالى وكيف يكون التعامل مع هذه المناهج ودعاتها؟ أجاب الشيخ بما فتح الله عليه وبحسب علمه ذا الله خيراً لكن هذه المناهج ورؤوس هذه المناهج موجودون في كل مكان. موجودون في السعودية وموجودون في الأردن وموجودون في مصر وفي كل مكان تجدهم لأنهم يكثرون كلما تقدم الزمن كلما كثروا عظموا أكثر كما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي عام إلا والذي بعده شر منه هذا في أمور الدين وقد بينا للعلم ذلك فهؤلاء الضلال والفرق الفاسدة موجودة في كل مكان يوجد في السعودية وفي غيرها من البلاد الخوارج والرافضة والإسماعيلية والصوفية وغير هؤلاء من ينتسبون إلى الإسلام من رؤوسهم في السعودية سفر الحوالي وسلمان العودة وأسامة بن لادن وعيد القرني وعوذ القرني وعلي الخضير وعبد العزيز الطريفي وخالد الراشد والقائمة تطول والقائمة تطول للأسف ويوجد غيرهم كثير لكن هؤلاء من مشاهيرهم ومن المعروفين عندهم ومن مراجعهم خوارج والإخوان وغيره فلا تأمن على نفسك إذا كنت في بلد تقول والله هذه فارغ ما فيها أحد من الضلال والذين فيها كلهم من أهل السنة لا أبدا كن على حذر ولا تأخذ العلم عن أحد حتى تسأل عنه في أي بلد أي مكان دخلته أي نعم أما السؤال الذي بعده طبعا طريقة التعامل معهم قد تقدمت تقدم الكلام في ذلك هجرهم هو التحذير منهم هو الواجب الشرعي بناء على منهج السلف والذي تعلمناه منه السؤال الذي بعده يقول انصبى 73 يقول انصبى انتقاد بعض الدعاء على هذه الدولة وعلمائها وأنهم مداهنون وعلماء السلطة ولا يفهمون الواقع بينما يمتدحون بعض الدول التي تدعي تطبيق الشرع مع التغاضي عن المخالفات الكبيرة التي تقع فيها ويمتدحون بعض الدعاة والمبتدع والمخالفين لمنهج السلف فما رأيكم وردكم على هؤلاء أجاب الشيخ زال الله خير أيضا بما فتح الله عليه في ذلك ما من شيخ ولا دولة ولا جماعة تقيم شرع الله وتقيم دين الله وتنشر التوحيد والسنة إلا وتحارب أو يحارب من جميع الطوائف ومن الحسد ومن المبتدع ومن الكفرة فيتسلطون عليه ويرمونه من كل جانب ويتربصون به لأسفل كي ينحرف عما هو عليه من خير هذا الكلام ينطبق على الدولة السعودية الدولة السعودية في بداية أمرها كانت مناصرة للتوحيد والسنة وما مكن الله لهم في ملكهم إلا بهذا وقد صرح مؤسس الدولة الثانية بذلك وبهذا يعز الله سبحانه وتعالى الدول ويعز المشايخ الدعاة إلى السنة مهما حاربه الناس ومهما تكالبوا عليه إذا بقي متمسكا بهذا سيعزه الله وسينصره وسيمكن له يصبر بس لا بد أن يمتحنه وأن يختبره في مواقف فإذا صبر وبقي على الطريق كانت العزة له وكان النصر له لكن إذا اتخذ طريقا آخر وابتغى العزة في غير ذلك فيكون الأمر بخلاف هذا لا يعزه الله ولا ينصر إذا ابتغى العزة عند الناس والأمر كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن أمة أعزها الله بالإسلام فمهما تغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالمسلمون سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو حكومات أو دول يجب أن يحفظوا هذا جيدا وأن يعلموه جيدا. عزتنا في ديننا وتمسك بديننا والبقاء على هذا المنهج وعلى الصراط المستقيم فإذا تمسكنا بذلك وكان اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى لا على الخلق أعزنا الله ورفع رايتنا وثبتنا وإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله الأمر واضح والقاعدة واضحة والله المستعان السؤال الذي بعده قال كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق لا سيما بعدما صدرت بعض الفتاوى في التفجيرات وأن عند علمائنا ضعفا في الولاي والبراء فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في هذا الموضوع وما حكم الرد على الشاب القائل بهذا هذه طبعا طريقة الخوارج لما رأوا أهل السنة وقفوا لهم بالمرصاد وبينوا ضلالهم وما هم عليه من تكفير الدول المسلمة وتكفير المسلمين وإباحة دمائهم وحثوا على هذه التفجيرات التي وصلت بهم إلى أن يفجروا المساجد بالمصلين الذين هم فيها ويزعمون أن هذا إسلام وأن هذا نصرة للإسلام نصرة الإسلام لا تكون بقتل المسلمين نصرة الإسلام تكون باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمرنا فلما وقف علماء المسلمين من المملكة ومن غيرها لهؤلاء ورد عليهم وبينوا ضلالهم وما هم فيه من انحراف، أخذ يرمونهم بهذه التهم علماء صلاطين علماء حيظ ونفاس وما شابه كي ينفر الشباب عنهم وهذا موجود من القديم كلمة علماء حيظ ونفاس هذه أول من استعملت في الحسن البصري رماها بها أهل البدع والضلال وهم يتوارثونها إلى يومنا هذا كي الناس عن العلماء وإذا سألت الواحد فيهم في مسألة في الحيض والنفاس لا يعلمها ويفتي في الدماء هذا حالهم أول العلم وأول الثقه أن تعلم أحكام الحيض والنفاس فإذا لم تكن عالما بها فلست بعالم أنت جاهل فكيف تفتي بالدماء وبالتفجيرات وبالفتن والنوازل العلماء الصادقون هؤلاء الذين نتحدث عنهم سواء كانوا في المملكة السعودي أو في غيرها فما من بلد إلا وفيه هؤلاء وفيه هؤلائك لكن نتحدث عن علماء السنة العلماء الصادقون يفتون بما يرضي الله لا, لا بما يرضي الخلق وهذا ما علم عنهم من صيرتهم إذا تتبعت فتاويهم تجدهم يفتون بما يرضي بما يرضي الله سبحانه وتعالى سواء أرض الحكام أم أسخطهم تجد لهم فتاوى واضحة وصريحة في ذلك لكن أهل البدع لا يصلطون الأضواء على هذه الفتاوى حتى يبين للناس صدق هؤلاء العلماء ولكنهم يركزون على الفتاوى التي توافق أفعال السلطان سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيقولون انظروا يفتون بما يحب الصلاطين لماذا لا تقول يفتون بما يرضي الله وأن السلطان لم يخالف شرع الله في هذه النقطة التي وافقوا فيها السلطان لأن السلطان وافق فيها شرع الله يعكسون يأخذون هذه الفتاوى يرويجونها على أنها مخالفة لشرع الله بناء على دينهم دين الخوارج هذا المنهج الذي يسلكونه وهذه طريقتهم في التنفير عن علماء السنة من أجل أن يخلوا لهم الجو ويتفردوا بالشباب المسكين الجاهل ويجعلونه حطبا لنار فتنتهم نصى الله العافية والسلامة السؤال الذي بعده يقول بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم فما حكم ذلك فأجاب الشيخ ما أظن أن مسلم يوالي الكفار لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها أو لا الخوارج الذين يفسرون بهذا التفسير فإن كان يواليهم حقيقة فهو إما جاهل وإلا فليس بمسلم بل هو من المنافقين أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار لكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة وهي ليست موالاة مثل البيع والشراء مع الكفار والإهداء إلى الكفار وقبول الهدية منهم هذا جائز وليس هو من الموالاة هذه كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار لذلك كانت جائزة ولم تكن من الموالاة التي يكفر بها الشخص لكن الخوارج يجعلونها من الموالاة ويكفرون الحكام بناء عليها ثم يكفرون من كان تحت أمر الحكام بأنهم قد عملوا لهم في الوزارات وفي غير ذلك هذه طريقتهم من أيام علي بن بي طالب قد ذكرها لابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة قال يكفرون الحكام بالحكم بغير ما أنزى الله ويكفرون من تحتهم بالموالاة ثم هم يفسرون الموالاة على أهوائهم كما ذكر الشيخ وقال هذا من المعاملات الدنيوية ومن تبادل المصالح ومثل استئجار الكافر للعمل عند المسلم هذا ليس من الموالاة بل هذا من بتبادل المصالح والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريق طليثي ليدله على طريق في الهجرة وهو كافر من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه للعمل عند الكافر إذا احتاج كما فعل علي بن الطالب رضي الله عنه قال لأن هذا من تبادل المنافع أيضا وليس من باب المودة والمحبة حتى الوالد الكافر يجب على الولد أن يبر به وليس هذا من باب المحبة وإنما هو من المكافأة على الجميل كما فعلت أسماء وجاءت واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن لها قال الشيخ قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم ولكن يحسن إليه به لأن هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة للوالد فهناك بعض من التعاملات مع الكفار كالهدنة والأمان مع الكفار هذا يجري بين المسلمين والكفار وليس هو من الموالاة فهناك أشياء يظنها البعض من الجهال أنها موالاة وهليا ليست من الموالاة إلى آخر ما ذكر في مبحث أو نكمله قال وهناك المدارح إذا كان على المسلمين خطر وداروا الكفار لدفع الخطر هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة هذا مدارح وفرق بين المدارات والمداهنة المداهنة لا تجوز المداه المداهنة يكون فيها تنازل عن الدين من أجل إرضائهم قال والمدارات تجوز لأن المدارح هي دفع شرهم ومفسدتهم من غير التنازل عن الدين قال لأن المدارح إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر ودفعه ودار الكفار لتوقي هذا الخطر فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة الأمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة أما كل كل فعل مع الكفار يفسر بأنهم موالاة فهذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس هذا ما تفعله الخوارج قال فالحاصل لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء أهل العلم لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه مولاء وهم لا يعرفون الحكم الشرعي هذا خطر على القائل لأنه قال على الله بغير علم وكذلك أيضا لا يتكلم فيها أهل البدع ولا يسمع لهم من الخوارج هؤلاء ضلالهم في هذه النقطة مسألة المولاء والمعاداة متى يكون الف... التعامل مع الكافر مؤلاتا له على كفره ومتى يكون عد... والتعامل معه جائزا في الشرع ومتى يكون محرما ولا يعد من المؤلاء هناك تفريقات بين هذه الأمور ذكرها الفقهاء من قديم وليس من اليوم حتى تقول والله تداهنون الحكام دعك منا ودعك من كلامنا واذهب إلى كلام السلف تعلم وعرف ما الذي كان يقوله الخوارج وما كان يقوله أهل السنة والجماعة وتعلم حتى تعرف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء ثم قال في السؤال الذي بعده وهو السؤال السادس والسبعون ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة؟ فأجاب الشيخ إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين فلا مانع أن ندفع شرهم حتى الزكاة يعطى منها المؤلف قلوبهم من الكفار مما يرجى كف شره عن المسلمين فالكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من الزكاة التي هي فرض فكيف لا يعطى من المال الذي ليس بزكاة من أجل دفع ضررهم عن المسلمين؟ وهذا مما يظنه بعض الجهال مولاء وهو ليس مولاء هذه مداراة لخطرهم وشرهم عن المسلمين هذه المسألة أيضا مسألة قديمة وقد طرحها الفقهاء في كتبهم راجعوا ادرسوا حتى تعلموا دعاة الضلال من دعاة الحق وتميزوا هذه المسألة قديمة إذا كان بالمسلمين ضعف وعدم قدرة على دفع الكافر إلا بدفع شيء من المال له لدفع شره قد قد نص عليها الفقهاء هذه المسألة بصورتها هذه وذكروا أن هذا جائز من أجل دفع الشر عن المسلمين هذا لا إشكال فيه وليست المشكلة في الأموال المشكلة في التنازل عن الدين هذا هو المحذور لا يجوز التنازل عن الدين لأي سبب من الأسباب لأن الدين هو الذي خلقنا لأجله وهو الهدف الأسمع في حياتنا ونحن ندفع المال لحفظ ديننا للعكس نصى الله السلام والعافية ونصى الله أن يثبتنا وإياكم وأن يدفع عنا شر الخوارج ومنهجهم ويدفع عنا شر كل مفسد يريد بالإسلام والمسلمين شرا والله المستعان والحمد لله